بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الأول يبدأ حاله وهذا هو الشريط الأول من كتاب الذنب والانكسار للعزيز الجبار الخشوع في الصلاة من مؤلفات ابن رجب الحملي تحقيق ودراسة يسري عبد الغني البشري الناشئ مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض يقرأ الكتاب عليكم نباو الملاح قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سورة الأنبياء عنوان حي على الصلاة حي على الفلاح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري إننا معشر المسلمين بحمد الله تعالى من خير الأمم الموحدة التي أخرجت للناس ولنا كتاب منزل مقدس. وهو القران الكريم ولنا شريعه الهيه وضعت لنا دستورا ينظم حياتنا الدينيه والاخلاقيه والعمرانيه ويقرر واجباتنا نحو الله عز وجل ويحدد علاقاتنا ومعاملاتنا فيما بيننا ويجعلنا محاسبين ومسؤولين امامه تعالى عن امرنا به من تكاليف واضحة صريحة قد جاء به القرآن الكريم وبينتها سنة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام وقد كانت اركان الاسلام الحنيف مطبقة احسن تطبيق وعلى احسن صورة في حياة السلف المعاصر لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ومن جاء من المسلمين الذين كانوا أشد الناس حرصا عليها وتمسكا بها ولكن مع مرور الأيام والسنين أخذ المسلمون يتبدلون مع أحداث الزمان ويتغيرون مع تغير الدول والحكام وصار تمسكهم بشعائر دينهم على قدر ما يجدون في نفوس حكامهم من غيرة على الدين وما في طبيعة مجتمعاتهم من اتجاه نحو الصلاح أو الفساد أو من سير نحو الرقي أو الانحطاط عنوان واقعنا من المسؤول عنه ونلحظ في حياتنا الحاضرة اثارا مؤسفة خلفتها لنا أهود مظلمه من أهود الاستعمار ومفاسدة فأورثت بعض النفوس النفاق وضعف الإيمان الحقيقي وقل التدين وعدم المبالاه بأداء ما كتب علينا من فروض دينيه ويستوي في ذلك الكثير من المتعلمين وغير المتعلمين حتى أصبحت هذه الحالة ظاهرة لها خطرها في كياننا الديني كدولة تؤمن بالله تعالى وبرسوله الكريم ودينه الرسمي هو الإسلام والله سبحانه وتعالى حررنا ضاربا لنا الأمثلة لعلنا نتفكر ونتعقل بما حدث للأمم السالفة فقال في كتابه العزيز ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سورة الأمثال وأغلب الظن أن هذه الظاهرة يلمسها ويلحضها المسلمون لأنها متفشية في أغلب شعوب أقطارهم الاسلاميه ولا يغيب عنهم ضررها وسوء عواقبها وما أشك في أننا نحن وإياهم لعلى خطر عظيم إذا لم نجب داعي الله الذي أوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لانه لم يصلح آخر هذا الدين إلا بما صلح به أوله وهذا لا يمنعنا من أن نغطبط ونبارك تلك الصحوة الإسلامية المباركة التي نشهدها في عالمنا الإسلامي في هذه الحقبة من تاريخنا أراجين لها الاستمرار وأن تؤتي أكلها بإذن الله على أن تحرص كل الحرص على الفهم الواعي للدين الإسلامي وأبعاده وأعماقه ومراميه وجوهره قبل عربه داعين لها بأن يحميها الله العظيم من الدخلاء والمنافقين وأصحاب المنافع الشخصية والمتاجرين بها عنوان كتاب يخدم الهدف الإسلامي وفي هذا الكتاب الذي أقدمه اليوم لعالم جليل من علماء الإسلام والفقه الحنبلي أذا وهو عبد الرحمن بن أحمد المراجب زين الدين جمال الدين ابو الفرج البغدادي ثم الدمشقي الشهير ابن الدم رجب الحنبلي لقب جد الحافظ المحدث المؤلف المشهور بعنوان الذل والانكسار للعزيز الجبار او الخشوع في الصلاة هذا الكتاب من يتأمله جيدا دعوة مخلصة بإلحاح ومنادات في إصرار أن تكون أيها المسلم مجاهدا ومؤازرا في مكافحة عادة ترك الصلاة ومعالجة مرض قلة التدين الذي نلمحه في مجتمعين الذي فشى وانتشر بين الناس بفعل هجمات الصليبية والتبشيرية والاستعمار والشيوعية والصهيونيه ولكن لا نريد أي صلاة نريد صلاة خاشعة حقيقية فالخشوع في الصلاة صفة من صفات المؤمنين الصادقين وقد قدم ابن رجب للخشوع بصفة عامة ثم تعرض لكيفية تحقيق الخشوع في كل ركن من أركان الصلاة مما يجعل المسلم يقظا واعيا مؤكدا على موضوع أن خشوع القلب يتبعه بالضرورة اللازمة خشور الجوالح ما يعطي ملمحا اصلاحيا كربويا ها نحن أحود اليه في عصرنا الحاضر ان هذا الكتاب الذي ندرسه ونحققه ونعلق عليه حافل دون مبالغة بما يقنع المتردد ويردع المتعند ويشبع طالب العلم والمعرفة بامور دينه بل انه يشبع اكثر الباحث عن الصفاء الروحي وكيفية الوصول إليه عنوان الحل إنني أدعو كل مسلم دعوة صادقة للصلاة لأن الصلاة هي طريق الفلاح والخلص الصلاة هي طريق الطهاره حسا ومعنى يجب علينا أن نعرف أحكامها وكيفيتها وكذلك جوهرها ولبها ومعنى معرفة الجوهر معرفة اركانها وشروطها وادابها وانواعها اني اعلم ان التحدث عن ظاهره قلة التدين او فهم الدين فهما غير سليم موضوع حساس مثير للقيل والقال وكل مسلم مهما كانت منازعه ومشاربه سيتحمس ولو ظاهرا لاسلامه ولكن ما قيمة هذا التحمس الصوري اذا لم نتدارك افراد افراد مجتمعنا بالحث على التمسك بالدين واداء الصلوات في اوقاتنا اذ هناك في الواقع المشاهد في مجتمعنا مسلمون كثيرون لا يمتون للاسلام الا بالاسم او بشهادة الميلاد او النشأة بين قوم يدعون الاسلام عنوان مسلمون والله اعلم مسلمون لا حصر لهم جهلاء لا يعرفون من الاسلام واركانه واحكامه شيئا يذكر مسلمون ادياء من مند ونحل ضاله يعرفون عن الاسلام ما ليس منه مسلمون عديدون اعمتهم المدنية العربية عن حقائق دينهم وسنو فهم لا يجدون في احكام دينهم الا انها اغلال تكبلهم وموانع تحول, تحول دون انطلاقهم في حرياتهم الاثمه وامثال هؤلاء المسلمين لا يجدون في انفسهم رغبه في ان يستمعوا الى اي دعوه تدعوهم الى التدين او تحضهم على اقامه شعائر الدين وإذا واجههم أحد في معرض الجد والنصح بشيء من سوء عملهم فمنهم من يستنكر ذلك استنكارا مكتوما مكبوتا، ومنهم من تأخذه العزة بالإث إن كان واهي الإيمان صليط اللسان أن يقول ما هذا التهجم والتدخل في حريات الناس الشخصية وما هذا التشدد والتزمت في دين الله وما هذا التأخر والجمود في القرن العشرين الذي قارب على الانتهاء وهل هناك اجبار واكرام على إقامة الصلاة قصرا وقد يعنفك أو يؤنبك بعضهم ويقول لك وماذا يهمك إذا أنا صليت أو لم أصلي أنا مسؤول عن نفسي وأنت مسؤول عن نفسك فقط لا حاجة بي إلى نصحك ووعظك فودفه إلى نفسك وقد يقول قائل لك ما ولا الصلاة فإن أكثر الذين نراهم يصلون يؤدون الفرضى وينقبون الأرض فسادا عنوان كلمة حق ولا نقول لك جرب حظك وانصح من تشاء من أصدقائك الذين لا يصلون ولا يستحون واستمع إلى ما يقولون من جدل أو حجج أو تفنيد أو تأنيب فلا تبتئس بما يقولون وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ويعلم الله اننا لا نقصد من هذه الدعوه المخلصة لله ولرسوله سوى النصح وابتغاء مرضات الله تعالى ولا نريد ان نعيب افرادا او نجرح شعور جماعات او ننقب اشخاص بعينهم لقله تدينهم ولا نريد ان نخص اقواما او طوائف او هيئات بالذم او القطع في عقائدهم او سلوكهم لانهم يتركون السلام فهذا ابعد ما يكون عن مقاصدنا وتفكيرنا لانه ليس من مبادئ الاسلام ولا من خلق القرآن الحكيم اعمال التشهير او التنديد او الطعن في احوال الناس وسلوكهم وديننا القويم السمح رسم لنا طريق الدعوة الى سبيل ربنا بالحكمة والموعظه الحسنة وبالنافسة والمجادلة التي هي احسن وبالدعاء وطلب الهداية للضالين فلقد كان محمد عليه الصلاة والسلام معلمنا الأول زعيمنا ومرشدنا وقدوتنا كان يلاقي من أهله وقومه المشركين والمعاندين أشد ألوان الإساءة والإذاب ثم يقول وهو قائم بين يدي ربه اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ولكن بعد انتشار الإسلام لم يأمر الدين بالسكوت على المنكرات وكان من أظهر فضائل وخصائص الأمة الإسلامية أنها صارت كما صورها القرآن الكريم في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صورة آل عمران وليست هذه الدعوة التي ندعوها هي اول دعوة الى هذا القصد الديني النبيل، كما اننا لم تكون اخر دعوة من نوعها بل ان الناس ما عاشوا سوف يستمعون الى صوت الداعي الى اتباع اوامر الشرع والحرص على فروض دينهم مثل حرصهم على صحتهم ومالهم ومتاعهم او اكثر والعمل مع العاملين على إحياء كتاب الله وسنة رسوله بالجهاد والصدق والإخلاص في العمل عنوان حتى تقرعهم القوارع وما نحن ما زلنا نسمع كل يوم في الإذاعة المسموعة والإذاعة المرئية أصوات الوعظين من الخطباء والعلماء والأساتذة المتحدثين في حقائق الدين ولزوم العمل بأصوله والتمسك بمبادئه الكريمة الأصيل واتباع ما جاء به القرآن الكريم ونحن ما زلنا نقرأ ما يكتبه العلماء والأدباء والمثقفون في الصحف والمجلات والكتب من بحوث ودراسات دينهم توجه الناس إلى برورة التفقه والتدين ظاهرا وباطنا وممارسة العبادات قولا وعملا ومن الناس من يسمع ويطار ويرجع إلى صواب ويتبع نصح الناصحين ومنهم من يسمع ويتردد ولا يزال يتارجح بين الحق والباطل ومنهم من لا يأبه ولا يبالي، وهؤلاء لم يغيروا ما بأنفسهم إلا إذا قرعتهم القوارع ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم وكم نرى في زماننا هذا حرمات من الإسلام تنتهك نهب وسرقة واستباحة لأموال الناس من محدود الدخل وللمال العام كذب وغش وخداع ونفاق وتزوير وتحاول متاجرة بالسموم لهدم الشباب من أجل أموال حرام لا تنفع في الدنيا ولا في الاخره نرى صلوات تهمل نرى مساجد تهجر نرى شعائر تعطل نرى مسلمين وما هم بمسلمين للاسف الشديد فهل نسكت ونرضى ونستسلم على ما يحدث لقد انتهكنا الحرمات وارتكبنا الرزائل واستفحلت مشاكلنا الاقتصاديه والاجتماعيه والفكريه لاننا بعدنا عن الله فضعف ايماننا وقل تديننا نحن ايضا وانعدمت غيرتنا على دين الله تعالى إن الله يحب الذين يغارون على دينه وحرماته ويعملون صفوفا متراصه في تكوين جبهة قوية من الناصحين والمرشدين والدعاة والغيورين في وجب المستهترين والغافلين عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والآن وبعد هذه الكلمات أستأذنك أيها القارئ المفضل إلى أن تفاحبني عبر الصفحات القادمة كي نقرأ معا ما كتبه ابن رجب الحنبلي عن الخشوع في الصلاة أو الذل والانكسار للعزيز الجبار سيرة ابن رجب الحنبلي هو عبد الرحمن ابن احمد ابن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي كنيته ابو الفرج اما لقبه فهو زين الدين وله لقب اخر اواده ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب في اخبار من ذهب هو جمال الدين ويعرف أيضا بعبد الرحمن أحمد بن رجب زين الدين وجمال الدين أبو الفرج البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب لقب جد الحافظ المحدث المؤلف المشهور المولد كان مولد ابن رجب الحنبلي في بغداد العباسية في ربيع الأول عام 736 هجرية ويذهب ابن حجر العسقلاني في دراره الكامنة ومعه اسماعيل باشا البغدادي صاحب كتاب هدية العارفين ان مولد ابن رجب الحنبلي كان في عام 706 للهجرة اما الزركلي في الاعلان فقد ذهب الى ان مولده كان في عام سبعمائة وستة وثلاثين وأعتقد أن ذلك هو الصواب فقد قال ابن العماد الحملي في شغاراته أنه قدم من بغداد أي ابن رجب مع والده إلى دمشق السورية وهو صغير سنة سبعمائة أربع وأربعين فلو قلنا إن مولده كان عام سبعمائة وستة فمعنى ذلك أن سنة 744 وهو عام قدومه على دمشق سيكون 38 عاما مما لا يتفق مع وصف ابن العميد له حين ذاك ولذلك نرجح أن يكون مولده عام 736 هجرية أي عند دخوله دمشق عاصمة سوريا كان سنه حوالي ثمان سنوات النشأة وطلب العلم قضى مؤلفنا ابن رجب الحنبلين فترة حياته الاولى ببغداد والتي انتدت ثمان سنوات ثم رضرها وقدم دمشق مع والده شهاب الدين احمد ابن رجب عام 744 للهجرة حيث قضى حياته كلها الى ان توفي فيها ودفن ولكنه كان قد ذهب الى مكة ومصر المحروسة سعيا وراء العلم والمعرفة كان جد بن رجب امام المحدثه اما والده فقد اخذ بيده لحضور مجالس العلم في دمشق حيث سمع معا من الشيخ محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم الخباز وكذلك النشيش إبراهيم بن داود العطار وقد اشتغل ابن رجب بسماع الحديث الشريف باعتناء والده حتى أجازه ابن النقيد والنووي وهو غير النووي صاحب كتاب الاذكار لأنه توفي عام ستمائة وستة وسبين أي قبل مولد ابن رجب بحوالي ستين عاما وقد استمع ابن رجب الحملي إلى العلم في مكة المكرمة على مجلس الشيخ الفخر واثنان ابن يوسف وفي مصر البحروصة استمع الى صدر الدين ابن الفتح المجدوني، كما استمع الى جماعة من اصحاب ابن البخاري ومن علماء مشهود لهم بالكف... بالكفاءة والعلم كما قرأ ابن رجب الحملي القرآن الكريم بالروايات كما انه استمع الى المشايخ وقرأ عليهم واخذ منهم حتى بلغ من العلم درجة انه خرج لنفسه مشيخة مفيدة ويقول ابن العماد الحملي انه كان الرجل ابن رجب مجالس علم او مجالس تذكير للقلوب يحضرها الناس عامة هي مباركة نافعة ومالت القلوب بالمحبة اليه راجع شذرات الذهب مؤلفات ابن رجب من اهم مؤلفات ابن رجب المعروفة لنا واحد شرح جامل الترمذي اثنان شرح قطعة من البخاري وقد سمي شرحه فتح الباري في شرح البخاري وهو غير كتاب ابن حجر العسقلاني ثلاثة ذيل طبقات الحنابلة في جزئين جعله ذينا على طبقات الاصحاب للقاضي ابي الحسين ابي يعلى الشهيد بدأ فيه باصحاب القاضي ابي يعلى من وفياته سنة اربع وستين وانتهى فيه الى وفياته سنة سبعمائة واحدى وخمسين واجتمل على الترجمة لخمس مئة وخمسين من علماء الحنبلة حسب طبقاتهم 4- اللطائف في وظائف الايام بطريق الوعظ 5- القواعد الفقهية يقع في 500 صفحة 6- شرح الاربعين النووية 7- كتاب اهوال القبور 8- الكشف والبيان عن النظور والايمان 9- كفاية او حماية الشام بمن فيها من الاعلام عشرة البشارة العظمى في ان حظ المؤمن من النار الحمى حادي عشر استنشاق نسيم الانس من نفحات رياح القدس ثاني عشر فيها يعتصم به العبد من الشيطان ثالث عشر مورد الضمآن الى معرفة فضائل القرآن وله مخطوبة نادرة قمنا بتحقيقه لمكتبة القرآن الكريم رابع عشر نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس خامس عشر القول العذاب في تزوج أمهات أولاد الغياب سابس عشر الكلام على لا إله إلا الله سابع عشر صفة النار والتحذير من دار البوار ثامن عشر وقعة بدر تاسع عشر ذنب الخمر عشرون مسألة الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة حالي وعشرين شرح حديث من سلك طريقا يلتبس فيه علما ثاني وعشرون الفرق بين النصيحة والتغيير الثالث وعشرون العين وغيره الرابع وعشرون المال والجاه خامس وعشرون كشف الكربة في وصف حال اهل الغربة بين قوسين قمنا بتحقيقه لمكتبة القرآن بالقاهرة سادس وعشرون اختيار الاولى في شرح حديث اختصام الملاء الاعلى سابع وعشرون نزمة الاسماع في مسألة السماع واختيار الاولى ثامن وعشرون كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار او الخشور في الصلاة وهو الذي بين ايدينا اليوم وأحب ان الفت انتباه القارئ الى انه اذا اراد المزيد من المعلومات عن سيرة ابن رجب الحنبلي وعن رسائله ومؤلفاته ومصنفاته فعلي أن يعود إلى كتاب معجم المؤلفين لابن المبرد جمال الدين الذي ذكر فيه بالتفصيل الطام أشهر مؤلفات العلماء الحنابلة وقمنا بتحقيقه لأول مرة مكتبة القرآن كما أنه من الممكن أن يعود إلى الدراسة التي كتبناها عن ابن رجب ومؤلفاته في تحقيقنا لكتاب مورد الضمآن إذا معرفة فضائل القرآن هذا وقد توفي ابن وجب عام 775 للهجرة بعد حياة دامت 59 عاما حفلت بالسعي في طلب العلم والتدريس وتأليف الكتب عنوان منهجنا في التحقيق واحد اعتمدت في تحقيق كتاب الظل والانكسار للعزيز الجبار او الخشوع في الصلاة لابن رجب على نسخة مطبوعة قديمة محفوظة بدار الكتب المصرية تم طبعها بالمطبعة العباسية المصرية وتقع في 16 صفحة من القطع الكبير كما اعتمدت على مخطوطة مصورة على فيلم يحمل رقم سبعة وعربعين الف وثمانمائة وثلاثة وثمانين الكتب المصرية من ضمن ما صور من خارج الدار ويضم المخطوط مجموعة رسائل لابن زين الدين عبد الرحمن المعروف بابن رجب الحنبلي منها استنشاق نسيم الأمس من نفحات رياض القدس واختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى والذل والانكسار للعزيز الجبار بين قوسين الخشوع في الصلاة ورسائل اخرى وقد تم تصويرها من مكتبة فلورنسا الإيطالية. اثنان قمت بتخريج جميع الايات القرآنية الواردة في الكتاب وجئت بتمامها في الهمش حيث ان ابن رجب كثيرا ما يذكر جزءا من الاية ولا يكملها وقمت بالتعليق عن الآيات بما يناسب موضوع الكتاب ثلاثة خرجت الأحاديث تخريجا علميا بالرجوع إلى المصادر الموثوق بها للسنة ذاكرا مكان الحديث ورقم الجزء والصفحة والبيانات الكاملة للحديث أربعة خرجت بعض الأخبار والآثار التي وردت عن الصحابة والتابعين والصالحين كي يقف القارئ على صحة وموضع وورود الخبر خمسة وضعت معاني المفردات مستعينا بكتب اللغة والمعاجم العربية بعد أن كنت بتصحيح رسالة كلها انهائيا ونحويا ولغويا ووضعت علامات الترقيم كي يستقيم النص انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا ونواصل القراءة تحت عنوان منهجنا في التحقيق ستة كنت أتمنى أن أعد الفهارس العلمية لهذا الكتاب كي تعين القارئ على الوصول إلى ما يريده ولكن بسؤال أهل العلم والخبرة قالوا لي إنه من الأفضل أن يعيش القارئ مع هذه الرسالة حتى يأتي على ثمرتها المرجوة وختاما إن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى أما نحن فبشر سمتنا النقص وعدم الكمان لذلك أستسمحك أيها القارئ الكريم وذرة إن وجدت تقصيرا أو نقصه والله ولي التوفيق يسري عبد الغني القاهرة في الثالث عشر من مارس لعام 1989 الموافق السابع من شهر شعبان عام 1409 عنوان النص المحقق لكتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار بين قوسين الخشوع في الصلاة للإمام ابن رجب الحملي 736 إلى 795 قال صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين اخرجه بمماجة كتاب الزهد خطبة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله جابر القلوب المنكسره من اجله وغافر ذنوب المستغفرين بفضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء كمثله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وخيره بين أن يكون ملك النبي أو عبد الرسول فاختار مقام العبودية مع رسله وكان يقول اللهم أحيني المسكين وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين تنويها بشرف هذا المقام وفضله. حمش حديث أخرجه ابن ماجه كتاب الزهد عن أبي سعيد الخدري قال أحب المساكين فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء بين قوسين الحديث. وكذا اخرجه الترمذي كتاب الزهد من رواية انس وفيه فقالت عائشة لما يا رسول الله الحديث قال العجلوني في كشف الخفاء ورواه الطبراني في الدعاء بسند رجال ثقاه عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث انتهى وفيه توفن بدل أمثني تنويها انتهى الهمش تنويها بشرف هذا المقام وفضله صلى الله عليه وآله وصحبه والمستمسكين بحبله وسلم تسليما المستمسكين المعتصمين بكتاب الله الكريم عنوين طوبى للمنكسرين أصل الخشوع خشوع القلب وصول الخشوع إلى الأعضاء أين أبغيك يا الله طوبى للمنكسرين عنوان فإن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته الخاضعين والخاشعين لها هامش المخبتين أي المتواضعين لله تعالى الخاشعين له نقول أخبت إلى ربه اي اطمأن إليه وفسر مجاهد قوله تعالى وبشر المخبتين بمعنى المطمئنين وقيل هم المتواضعون وقال الفراء أي تخشعوا لربهم سبحانه وتعالى وأخبت لله أي خشع وأخبت أي تواضع راجع لسان العرب انتهى الهامش قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هامش سورة الأملياء الآية التسعون إن الخاشع لله تعالى يدفعه خشوره دونه للمصارعة الى عمل القربات وفعل الطاعات ويكون دعاؤه دعاء الموقن بوعد الله تعالى ووعيده ولذلك فهو يدعو الله رغبا فيما عند الله من الثواب ورهبا مما عنده سبحانه وتعالى من العقاب انتهى الهامش وقال والخاشعين والخاشعات الى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما هامش سورة الأحزاب الآية الخامسة والثلاثون وقد عرف الحافظ ابن كثير, ابن كثير في تفسير الخشوع بأنه السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع والدافع لي الخوف من الله تعالى ومراقبته كما في الحديث اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه لراك انتهى الهامش ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عباداتهم التي عليها يحافظون فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هامش سورة المؤمنين الآية الأولى والثانية فلاح المؤمنين مقرون بصفات بينتها الآيات الأولى من سورة المؤمنين خشوعا في الصلاة اعراض عن الله فعل للزكاة حفظ للفروج رعاية للأمانات والأهود محافظة على الصلوات وإذا نظرنا في هذه الصفات نظرة فاحصة عرفنا أن الفلاح ليس أخرويا فقط ولكنه فلاح في حياتنا الدنيا ايضا ان تحققت هذه الصفات في المؤمنين والملاحظ ان المولى جل علا بدأ الايات بذكر الصلاة وانهاها بها لان الصلاة هي بداية طريق بناء المجتمع الاسلامي الناجح وهي الاطر الذي تدور داخله كل الامور الاخرى حافظة لها من اي زيغ لذلك كانت هي الأساس في تقويم الأعمال لذلك كانت هي الأساس في تقويم أعمال المسلم في الآخرة فإذا صلحت صلاتنا صلحت أعمالنا كلها وإذا لم تكن كذلك بطل عملنا وليعاذ بالله انتهى الهامش ووصف الذين أوط العلم بالخشوع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 إلى الآية 109 عنوان أصل الخشوع وأصل الخشوع هو لين القلب ودقته وسكونه وخضوعه وانكثاره وحرقته فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعه له كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضرة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هامش حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان وأخرجه مسلم كتاب المساقى وكذا أخرجه ابن مادة في سننه كتاب الفتن والدار منه في سننه كتاب البيوة وكلهم أخرجوه عن طريق النعمان بن بشير من حديث طويل انتهى الهامش فاذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الاعضاء وما ينشأ عنها حتى الكلام لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وفي رواية واستقل به قدمي هامش حديث أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وأبو داود كتاب الصلاة والترمذي كتاب الدعوات والنسائي كتاب التطبيق كلهم عن طريق علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح بدون قوله وما استقل به قدمي فإنه قد أخرجها ابدار قطني في سننه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أيضا انتهى الهامش ورأى بعض الصلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وروي ذلك عن حزيفة رضي الله عنه وسعيد بن المسيد وهو مرفوع لكن بإسناد لا يصح خامش السلف أجدادنا من المسلمين العظام أو رجال الدين والعلم والصلاح الذين قدموا الكثير والكثير لخدمة الفكر الإسلامي والسلفية تعني الانتماء إلى هؤلاء والأخذ من علمهم الفياض البعيد عن البدع وعدم مخالفة القرآن الكريم والسنة المطهرة وإدماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهاد العلماء الأفاضل المشهود لهم بالثقة والفضل إذن السلفية لا تعني الجمود والتأخر لا تعني التزمد والتخلف كما يظلم بعض المتحذقين والمتفهقين. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه اعلم ان سكون الجوارح واطمئنانها وخضوعها لخالقها عز وجل مرتبط بتحقيق الخشوع في القلب المسلم ولماذا يجب ان تتجه جهود المعلمين والدعاء الى ضرورة ايقاظ الضبائر والهمم وتحقيق انبل المعاني انا وهو خشوع القلوب قبل ان تخشع الجوارح ولا نريد خشوعا للجوارح مدردا عن خشوع القلوب فعندما تستقيم الأبدان وتكون خاضعة ملتزمة بأمر الله تعالى التزاما نابعا من قلوب خاشعة عالمة بجلال الله تعالى وهيبته. والحديث أورده الغزالي في إحياء علوم الدين بلفظ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال وساقه بلفظه قال الحافظ العراقي اخرجه الترمذي في النوادر من حديث ابي هريرة بسند ضعيف انه من قول سعيد بن المسيب رواه ابن ابي شيبة في المصنف وفيه رجل لم يسمى انتهى عنوان خشوع القلب قال المسعودي عن أبي سنان عما حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون قال هو الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم وأن لا تلتفت في صلاتك هامش الآية من سوره المؤمنون. راجع الأقوال التي اوردها ابن رجب الحنبلي في تفسير الآية الكريمة، وراجع أيضا تفسير ابن كثير. كان فك أي جناحك، والمراد أن يلين المسلم جانبه لأخيه المسلم لا يتعال عليه، لا تحقره، أو تحتقره. بل يكون معه في سلوكه مثال طيب للتواضع والحب والرحمة والرأفة وقد علمنا القرآن أن نخفض جناحنا لإخواننا في الإيمان والله قادر على أن يأتي بقوم يحبهم ويحبون يكون التواضع والرأفة سلوكهم في معامله المؤمنين وفي نفس الوقت عزة على الكافرين رجع الآية مائتين وخمسة عشر من سورة الشعراء والآية الرابعة والخمسين من سورة المائدة انتهى الهامش وقال عطاء ابن السائب عن رجل عن علي رضي الله عنه الخشوع خشوع القلب والا تلتفت يمينا ولا شمالا وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون قال خائفون ساكنون وقال ابو شوذب عن الحسن رحمه الله تعالى كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر في الصلاه وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله وكانوا لنا خاشعين قال متواضعين قد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع فقال ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فاهتزازها وربوهها وهو ارتفاعها مزيل لخشوعها فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضها فكذلك القلب إذا خشع فإنه تسكن خواطره وإرادته الردية التي تنشأ من اتباع الهوى وينكسر وينخضر لله فيزول بذلك ما كان فيه من التعاضم والترفع والتكبر ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات والحركات كلها وكذلك الصوت حتى وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله وخشعت الأصوات للرحمن فخشوع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارها يوم القيامة بالخشوع هامش يشير ابن رجب هنا إلى قوله تعالى خاشعة أبصارهم ترحقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون سورة المعارج الآية الرابعة والأربعون ومعنى ترحقهم ترحقهم أي ترشاهم انتهى الهامش عنوان وصول الخشوع إلى الأعضاء فدل ذلك على دخول الخشوع في هذه الاعضاء كلها ومتى تكلف الإنسان طاعات الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه كان, كان ذلك خشوع نفاق وهو الذي كان السلف يستعيذون منه كما قال بعضهم استعيذوا بالله من خشوع النفاق قالوا وما خشوع النفاق قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. هامش اورده الغزالي في إحياء علوم الدين قال قد جاء في الخبر تعوذوا بالله من خشوع النفاق قال الحافظ العراقي في تخريجه اخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيه الحارث ابن عبيد الازدي ضعفه الامام احمد بن محمد في مسنده وحكم عليه نفس الحكم ابن معين ايضا انتهى الهامش. ونظر عمر رضي الله عنه الى شاب قد نكس راسه فقال له يا هذا ارفع رأسك فان الخشوع لا يزيد على ما في القلب فمن اظهر خشوعا غير ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق هامش هذا الخبر أورده ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس عن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال إلى آخرة مع اختلاف في بعض الألفاظ وقد أورده الغزالي في إحياء علوم الدين بلافظ يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يطأطئ رقبته فقال يا صاحب الرقبة ويرفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب انما الخشوع في القلوب انتهى الهامش واصل الخشوع الحاصل في القلب انما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته ودلاله وكماله فمن كان بالله اعرف فهو له اخشع ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتبية للخشوع هامش أي صفات الله عز وجل المنزهة عن كل نقص انتهى الهامش فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده واطلاعه على سنه وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته ومن خاشع لمطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه هامش الله سبحانه وتعالى لا يبطش ولا ينتقم ولا يعاقب من يقترب منه من يذكره دائما من يخاف منه ولكنه سبحانه يفعل ذلك بأهل الضلال والفسق والكبر بمن نسوه سبحانه وتعالى بمن تحالف مع الشيطان انتهى الهمش وهو سبحانه وتعالى جابر المنكسرة قلوبهم من أجله الانكسار بمعنى القلب الخاشع وليس القلب المغرور الجاحد انتك الهمش وهو سبحانه وتعالى يتقرب من من يناجيه في الصلاة ويعفر وجهه في التراب بالسجود كما يتقرب من عباده الداعين له السائلين له المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار ويجيب دعاءه والعطيم زؤلا ولا جبر الانكسار العبد اعظم من القرب والاجابة هامش السحر مفرد الاسحار التي هي جمع تكسير على وزن افعال والسحر هو ثلث الليل الاخير وقت تلاش الليل واقبال النهار والسحر ايضا اخر الليل قبيل الصبح راجع لسان العرب والاستوفر بالاسحار صفة من صفات المؤمنين المتقين الذين صدقوا مع الله في ايمانهم به وباليوم الاخر فكانوا بحق فرسانا بالنهار يعملون ويجدونها مع خدمة الاسلام طوابا بالليل ذلك لانهم جعلوا الدنيا جسرا يعبرون عليه الى الدار الاخره انتهى كامش أين أبغيك يا الله اروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزه، بإثنانه عن عمران القصير قال قال موسى عليه السلام أي ربي أين أبغيك قال ابغني عند المنكسرة كل من, من أجلي إني أدن منهم كل يوم باعة فلولا ذلك لن هدموا هامش أبريك أي أجدك والمعنى أن المولى سبحانه وتعالى يكون حيث القلوب الخاشعه المتواضع يقترب منها كل يوم باع فلولا ذلك لن هدمت هذه القلوب والله أعلم انتهى الهامش وروى إبراهيم بن الجنيد رحمه الله تعالى في كتاب المحبة عن جعفر بن سليمان سمعت مالك بن دينار قال قال موسى عليه السلام إلهي أين أبغيك فأوحى الله تعالى إليه أن يا موسى ابغني عند يقول قلوبهم من اجلي فإني أدن منهم في كل يوم باعا ولولا ذلك. لن هدموا. هامش الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حمبل في كتاب الزهد عن امران القصير وساقه بلفظه دون قول من اجلي انتهى هامش. قال جعفر فقلت لمالك بن دينار كيف المكسرة قلوبهم؟ فقال سألت الذي أقرأني الكتاب فقال سألت الذي سأل عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم بما تنكسر قال المنكسرة قلوبهم بحب الله عز وجل عناوين الصبر والرضا الخشوع والعلم النافع وتصدع الجبل من خشية الله بيان الخشوع في الصلاة هذه كفارة الذنوب طهارة وخشوع القلب الصبر والرضا عنوان وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد بقرب الله من القلب المنكسر ببلائه الصابر على قضائه والراضي بذلك لما في صحيح مسلم عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده هامش فلم تعده أي لم تزره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 أنك لو عدته لوجدتني عنده حديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل انتهى الامش وروى أبو نعيم من طريق حمزة عن ابن شيرب قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام اتدري لأي شيء اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي قال لا يا رب قال لأنه لم يتواضع لي أحد قط تواضعك ها مش اصطفيتك فعلها اصطفى والاصطفاء هو الاختيار والاجتباء ومنه قوله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون البقرة الآية الثانية والثلاثون بعد المئة فالله اختار لنا الدين ليكون هو هدي حياتنا ومصلحا وسراجا منيرا لدنيانا والحديث أورده الألوسي في روح المعاني في تفسيره لآية قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلام فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين سورة الأعراف الآية الرابعة والأربعون بعد المئة وقال أخرج ابن أبي حاتم عن العلاء بن كثير قال إن الله تعالى قال يا موسى أتدري لما كلمتك قال لا يا رب قال لأني لم أخلق خلقا تواضع لي تواضعك انتهى الشريط الأول من كتاب الذل والانتصار للعزيز الجبار من مؤلفات ابن رجب الحملي وللكتاب بقية على الشريط الثاني الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار عنوان الخشوع والعلم النافع وتواضعه هذا هو الخشوع وهو العلم النافع وهو أول ما يرفع من العلم فخرج النسائي من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يرفع فيه العلم فقال رجل من الأنصار يقال له زياد ابن لبيد يا رسول الله أوى يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة وذكر ضلال اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل قال لقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف ألا أخبرك بأول ذلك بأول ذلك يرفع قلت بلا. قال الخشوع حتى لا ترى خاشعة هامش لم أقف عليه عند النسائي في سننه ولكن قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه كتاب الفكن كلاهما عن زياد بن لبيد بن وقد نقل الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي محقق سنن ابن ماجه في الزوائد هذا إسناده صحيح رجاله ثقات إلا أنه منقطع قال البخاري في التاريخ الصغير لم يسمع سالم بن أبي الجعد ابن زياد بن لبيد وتبعه على ذلك الذهبي في الكاشف وقال ليس لزياد عند المصنف سوى هذا الحديث وليس له شيء في بقية الكتب انتهى الهامش وخرجه الترمذي من حديث جبير بن نفيل عن أبو الدرداء وأخبرته بالذي قال فقال صدق أبو الدرداء لو شئت حدثتك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا وقد قيل إن رواية النسائي أرجح هامش حديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم بشرح الإمام ابن العربي المالكي عن أب الدرداء وفيه قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال صدق أبو الدرداء الحديث. انتهى الهامش وروى سعيد بن بشير عن الحسن رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يرفع من الناس الخشوع فذكره. هامش أو رده الحافظ من كثير في تفسير. عند تفسيره لآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال قتادة ذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث وقد أورده علاء الدين ابن حسام الدين الهندي في كتابه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال وعزاه للطبراني عن شداد بن أوس انتهى الهامش ورواه أبو بكر ابن أبي مريم عن حمزة بن حبيب مرسلة وروي نحوه عن حذيفة من قوله فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم وإنما كان على اللسان فهو حدة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أقوى من يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه هامش الحديث أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين عن أبي وائل الذي قال جاء رجل يقال له نهيلة بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أم من ماء غير ياس قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا قال إني أقرأ المفصل في ركعة فقال عبد الله هذا كهذ الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم الحديث فهذا الرجل لم يهتم من القرآن إلا برسمه فقط لا غير ولم يتدبر ويعيما فيه ولم يتفكر ولذلك قال له ابن مسعود أكل القرآن قد أحصيته وفهمته سوى هذا فأبان الرجل عن كيفية تعامله مع القرآن حيث إنه يقع المفصل في ركع والمفصل على ما رجحه العلامة الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن بتحقيق أستاذنا محمد أبو الفضل إبراهيم يبدأ بصورة قاف إلى نهاية القرآن الكريم أي حوالي 66 سورة ولذلك قال ابن مسعود هذا كهذ الشعر والهذ في اللغة بالذال هو القراءة السريعة على حد ما قاله صاحب لسان العرب وللمزيد من التعريف بفضل المفصل وعدد سوره وما قيل فيه من أحاديث وأقوال راجع كتاب مورد الضمآن إلى معرفة فضائل القرآن لابن رجب الحنبلي والذي قدمناه لأول مرة للقراء من مخطوطة نادرة لم يكشف النقاب عنها من قبل وكانت دراستنا لها وتحقيقها عبر مكتبة القرآن بالقاهرة انتهى الهامش وقال الحسن رحمه الله العلم علمان علم باللسان وعلم من القلب فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على ابن آدم وروي مرسله عن الحسن رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن جابر رضي الله عنه مرفوع هامش جاءت في نسخة على ابن آدم وهذا خطأ واضح والصحيح على ابن آدم الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي أي رفعه التابعي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم والمرسل إذا أسند عن ثقاه يتقوى وتنكشف صحته وقد روى كثير من الرواه أحاديث مرسلة ولهذا أفرد بعض المؤلفين كتبا خاصة لبيان الأحاديث المرسلة وأخرى لبيان الرواه الذين رووا أحاديث مرسلة مثال لذلك أبو داود في سننه له كتاب المرسيل والموقوف عكسه المرفوع وهو ما روى عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش وعنه عن أنس رضي الله عنه مرفوع ولا يصح وصله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم وإنما هو على ألسنتهم تقام به الحجة عليهم هامش الحديث أورده أحمد بن عبد ربه في العقد الفريد من قول الحسن بنحوه وكذا المنذري في الترغيب والترهيب من رواية جابر ثم قال رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه بإسناد الحسن ورواه ابن عبد البر في كتاب العلم عن الحسن مرسلة بإسناد صحيح ثم أورد أيضا رواية أنس وقال رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس والاصبهاني في كتابه ورواه البيهقي عن الفضيل بن عياط من قوله عن أنس غير مرفوع قال الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث كتاب إحياء علوم الدين أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر وابن عبد البر من حديث الحسن مرسلى بإسناد صحيح وأسنده الخطيف في التاريخ من رواية الحسن عن جابر بإسناد جيد وأعله ابن الجوزي انتهى الهامش ولهذا المعنى وصف الله سبحانه في كتابه العلماء بالخشية كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هامش سورة فاطر الآية الثامنة والعشرون الله لا يخشى أحدا إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بالصفات الكمال الموصوف بالأسماء الحسنة وكلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم فالذي يخشى الله تعالى من عباده العلماء راجع تفسير ابن كثير انتهى الهامش وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هامش صورة الزمر الآية التاسعة القانت هو الخاشع المتواضع المتذلل لله وحده وآناء الليل ساعاته فهو قائم بين يدي مولاه العظيم خاشع خاضع يتمثل أمامه الآخرة وما فيها من أهوال الحشر والعرض والحساب والصراط وهو في كل هذا يعلم أن المخرج هو الالتجاء إلى رب العزة ولذلك فهو يرجو رحمة ربه لذلك قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالعلم الحقيقي هو الذي يزيدني تواضعا وخشوعا وتقوى العلم الحقيقي هو الذي يظهر أثره جليا في سلوك العبد مع ربه انتهى الهامش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 سورة الإسراء وقوله تعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع مدح لمن أوجب له سماع كتاب الله الخشوع في قلبه وقال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين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 الذين لا تلين قلوبهم عند ذكره سبحانه وتعالى ولا تخشع ولا تفهم ما أنزل الله بالويل أما الذين تحققت فيهم خشية الله القائمة على علم تام بجلاله وهيبته سبحانه فلهم شأن آخر مع كتاب الله الكريم حيث تقشعر الجلود خوفا ورهبة وإجلالا ثم تلين الجلود والقلوب وتصبح طيعة لأمر الله لما يرجون ويأملون من رحمته ولطفه راجع تفسير ابن كثير بتصرف انتهى الهامش ولين القلوب هو زوال قساوتها لحدوث الخشوع فيها والرقه وقد قبح الله من لا يخشع قلبه لسماع كتاب الله وتدبره قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون الآية هامش صورة الحديد الآية السادسة عشرة وتمامها قوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون قال ابن كثير أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وأن تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه لذلك حذرنا الله تعالى أن نكون مثل الذين سبقون طال عليهم الأمد وأشربوا حب الدنيا فقست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد فلا ذكر الجنة يرغبهم في طاعة الله ولا ذكر النار أبعدهم عن معصيته انتهى الهامش قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين اسلامنا وبين أن عتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين هامش أخرجه الإمام مسلم القشيري كتاب التفسير عن ابن مسعود انتهى الهامش خرجه مسلم وخرجه النسائي وزاد فيه فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا وخرج ابن ماجه من حديث الزبير رضي الله عنه قال لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين هامش أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد عن أبي حازم أن عامر ابن عبد الله بن الزبير أخبره أن أباه أخبره الحديث فهو من حديث عبد الله بن الزبير وليس من حديث الزبير كما ذهب ابن رجب والله أعلم انتهى الهامش وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى فأثرت فيهم آثارا متعددة فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بها ومنهم من تاب عند ذلك لانصداع قلبه بها ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما فيه وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب الاستغناء بالقرآن هامش الاستغناء بالقرآن اسم كتاب لابن رجب الحنبلي ذكره اسماعيل البغدادي في كتاب هدية العارفين طبع وكالة المعارف اسطنبول عام 1951 انتهى الهامش عنوان وتصدع الجبل من خشية الله وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الآية سورة الحشر الآية الحادية والعشرون تمام الآية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فالآية مثل يعطيه الله لعباده حتى يمتثلوا لأمره سبحانه ولا ينفك عن الخشوع لأوامر الله تعالى وكما يقول ابن كثير في تفسيره إذا كان الجبل في غضته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع لجلال الله وتتصدع من خشيته تعالى وقد فهمتم عن الله امره وتدبرتم كتابه راجع ابن كثير في تفسيره انتهى الهامش قال ابو عمران الجوني والله لقد صرف الينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه الى الجبال لمحاها ودحاها هامش دحاها اي بسطها فجعل الجبال منبسطة ليس بها هضاب ولا مرتفعات ومنه قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها النازعات الآية الثلاثون راجع المختار الصحاح صفحة مئتين انتهى الهامش وكان مالك بن دينار رحمه الله يقرأ هذه الآية ثم يقول اقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه صدع بمعنى خشع قلبه لله سبحانه وتعالى وروي عن الحسن رحمه الله تعالى قال يا ابن آدم اذا وسوس لك الشيطان بخطيئة او حدثت بها نفسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت أما سمعته يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الآية فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتنزجر بها هامش وسوس لك الشيطان بخطيئة اي بذنب ترتكبه في حق الله او منكر نهى الله عنه تقترفه الجبال الرواسي الجبال العالية الشامخة كالطوض المرتفع لتتفكر التفكر بمعنى التأمل والتدبر للوصول الى الايمان الواعي المكلل بالخشوع والاطمئنان تعتبر بها الاعتبار الاتعاب واخذ الدرس والعوضة تنزجر ناقصة في طبعة المكتبة القيمة انتهى الهامش فانما ضرب لك الامثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتنزجر بها عن معاصي الله عز وجل وانت يا ابن ادم احق ان تخشع لذكر الله وما حملك من كتابه واتاك من حكمه لان عليك الحساب ولك الجنة او النار وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها هامش حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الذكر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ولفظه من بين المعقوفتين زائدة من صحيح مسلم انتهى الهامش وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة هامش أخرجه أبو داود كتاب الوتر وابن ماجه كتاب الدعاء والنسائي كتاب الاستعاذة كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ اللهم إني أعوذ بك من الأربع نقاط ومن دعاء لا يسمع وأخرجه الترمذي كتاب الدعوات عن عبد الله بن عمرو بنحو لفظ أبي هريرة مع تقديم وتأخير ثم قال الترمذي وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن عمر وقد أورد ابن رجب هذه الوجوه في كتابه الهان فضل علم السلف على الخلف المطبوع في مصر بمطبعة مصطفى الحلبي سنة 1347 هجرية الصفحة الرابعة انتهى الهامش ويروى عن كعب الأحبار قال مكتوب في الإنجيل يا عيسى قلب لا يخشع علمه لا ينفع وصوته لا يسمع ودعاؤه لا يرفع هامش اي لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى وقال أسد بن موسى في كتاب الورع حدثنا مبارك بن فضالة كان الحسن رحمه الله تعالى يقول إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدقوا بها وأفضى يقينها إلى قلوبهم وخشعت لله قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم وكنت والله إذا رأيتهم رأيت قوما كأنهم رأعين فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل ولطمأنوا إلا إلى كتاب الله ولا اظهروا ما ليس في قلوبهم ولكن جاءهم من الله أمر فصدقوا به فنعتهم الله تعالى في القرآن أحسن نعت فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما كتاب الورع هامش كتاب الورع هذا الكتاب أخذ منه الكثيرون من أهل العلم والفقه وأفضى يقينها إلى قلوبهم بمعنى أدا قلوبهم وأبدانهم أي أجسامهم وجوارحهم كأنهم رأي عين رؤية العيان فنعتهم أي وصفهم والآية من سورة الفرقان الآية الثالثة والستون يمشون على الأرض هون أي يمشون بسكينة ووقار دون استكبار حتى إن السفهاء إذا تسافه عليهم لم يرد عليهم إلا بالخير والمعروف قال الشافعي متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من الجواب وقال إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت وقال سالم ابن ميمون الخواص سكت عن السفيه فظن أني عيت عن الجواب وما عيت فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت شرار الناس لو كانوا جميعا قذا في جوف عين ما قضيت فلست مجاوبا أبدا سفيها خزيت لمن يجا فيه خزيت وقال الشافعي أيضا أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه وقال ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه إذا غلب الشقاء على سفيه تقطع في مخالفة الفقيه وقال المتوكل الليثي لا تتبع سبل السفاهة والخنا إن السفيه معنف مشتوم انتهى الهامش قال حلماء لا يجهلون واذا جهل عليهم حلموا يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هامش الجهل هنا بمعنى السفه والحمق وليس بمعنى ضد العلم يقول أبو العلاء المعري عداوة الحنق أعفى من صداقتهم فأبعد من الناس فبعد من الناس تأمن شرة الناس وقال صالح عبد القدوس احذر الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق قثوب الخلق. كلما رقعته من جانب حركته الريح وهنا فانخرق كحمار السوء إن أقضمته رمح الناس وإن جاع نهق وإذا جالسته في مجلس أفسد المجلس منه بالخرق وإذا عاتبته كيرعوي زاد شرا وتمادى في الحمق عجبا للناس في أرزاقهم ذاك عطشان وهذا قد غرق ويقول واصل ابن عطاء تحامق مع الحمقى اذا ما لقيتهم ولا تلقهم بالعقل ان كنت ذا عقلي فان الفتى ذا العقل يشقى بعقله كما كان قبل اليوم يشقى ذو الجهل ويقول أستاذنا العقاد الطيش أن تعمل أن تعمل ما تشتهي وقد يساوي النفع فيه الضرر والحزم أن تحضر ما تتقي وقلما يغنيك فيه الحذر كفآن إن وازنت حظيهما يا صاحي فاختر منهما ما حذر ويقول المري وكن أكيس الكيس اذا كنت فيهم وان كنت في الحمقى فكن انت احمقا ويقول عمرو بن كلثوم في معلقته الا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين واحيل القارئ للمزيد من التعريف بالمعنى اللغوي للحمق والحلم الى اساس البلاغه لجار الله الزمخشري وتفسير ابن كثير انتهى الوجه الاول الوجه الثاني يبدأ حالا ونواصل القراءة في الهامش وعن الحلم يقول المتنبي فما الحداثة عن حلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيبي ويقول الخزيمي: ارى الحلم في بعض المواطن ذلة وفي بعضها عز يسود صاحبه وقال المتنبي واذا الحلم لم يكن في طباع لم لن يحلم تقدم الميلاد اذا قيل رفقا قال للحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل ويقول كثير عزه وفي الحلم والاسلام للمرء وازع وفي ترك اهواء الفؤاد المتيم بصائر رشد للفتى مستبينة واخلاق صدق علمها بالتعلم ويقول البارودي وما الحلم عند الخطب والمرء عاجز يستحسن كالحلم والمرء قادر ولو تكاليف السيادة لم يخب جبان ولم يحو الفضيلة ثائر. ويقول علي بن مقرب والحلم في بعض المواطن ذلة فاصفح وعاقب واعجلا وتأبدا ما قل حلم مصلحا بل طالما عز فيها الحلم عنه فأفسد انتهى الهامش والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ينتصبون لله على أقدامهم ويفترشون وجوههم لربهم سجدا تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم الآية من سورة الفرقان الآية الرابعة والستون والآية والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكلمة قياما ناقصة في طبعة المكتبة القيمة وفرقا أي خوفا من الله سبحانه وتعالى انتهى الهامش وقال الحسن رحمه الله تعالى لأمر ما سهروا ليلهم لأمر ما خشعوا نهارهم قال تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما هامش الآية من سورة الفرقان الآية الخامسة والستون وقد ورد قول العالم الأريد والعلام الصالح الحسن البصري في تفسير الحافظ ابن كثير الغرام في اللغة هو الشر الدائم والعذاب ووصف المولى سبحانه وتعالى جهنم بأن عذابها كان غراما قال أبو عبيدة أي هلاكا ولزاما لهم ورجل مغرم من الغرم والدين وقد أغرم بالشيء اي أولع به والغريم الذي عليه الدين يقال خذ من غريم السوء ما سنح وقد يكون الغريم أيضا الذي له الدين قال كثير قضى كل ذي دين فوفى غريمه من طول مغنى غريمها وأغرمه غرمه تغريما والغرامة ما يلزم اداؤه وكذا المغرم والغرم وقد غرم الرجل الدية بالكسر غرما انتهى الهامش والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما قال وكل شيء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغرام وانما الغرام الملازم له ما دامت السماوات والارض قال صدق القوم والله الذي لا اله الا هو فاعلموا وانتم تتمنون فاياكم وهذه الاماني رحمكم الله فان الله لم يعط عبدا بامنيته خيرا قط في الدنيا والاخره وكان يقول يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياه هامش وفي ذلك يقول ربنا العظيم في كتابه المجيد ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجذبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا سورة النساء الآية الثالثة والعشرون بعد المئة يقول علي ابن مقرب إنما تدرك غايات المنى بمسير أو طعان وجلادي واللبيب الحي لا يخدعه لمعان الآلي عن حفظ المزادي ويقول الأبوري ومن نكد الأيام أن يبلغ المنى أخ اللؤم فيها والكريم يخيب ويقول أستاذنا العقاد لا تكن موئلا لآمال قوم سوف تمنى ببأسهم منك بعد واخف ما استطعت منه منهم يخالوا أمنهم من أذاك غنما يعد ويقول علي بن الجه يا أيها المطلق آمى له من دون آمالك آجال كم أبلت الدنيا وكم جددت منا وكم تبلى وتغتال ما احسن الصبر ولا سيما بالحر ان ضاقت به الحال ويقول مكنف ابن معاوية ترى المرأة يامل ما لن يرى ومن دون ذلك ريب الاجل وكم ايس قد اتاه الرجا وذي طمع قد لواه الامل وتقول السيدة عائشة كم كمذا نهنئ بالآمال انفسنا حتى كأن الفتى طول المدى باقي وانظر ترى الناس سكرى غفلة عظمة أدارها الدهر واستغنى عن الساقي وما الحظ إلا امتلاك المرء عفته وما السعادة إلا حسن أخلاقي ويقول شوقي الأمان حلم في يقظه والمنايا يقظه من حلمي ويقول هبة الله بن عرام نميل مع الآمال وهي غرور ونطمع أن تبقى وذلك زور وتخدعنا الدنيا القليل متاعها وللشيب فينا واعظ ونذير وتزداد فيها ونزداد فيها كل يوم تنافسة وحرصا عليها والمراد حقير ونطلب ما لا يستطاع وجوده وللموت منا أول وأخير انتهى الهامش عنوان الخشوع والخاشعون فصل في بيان الخشوع في الصلاة وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الابدان الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره الناشئ اي الناتج عن خشوع القلب واطمئنانه ومن اعظم ما يظهر فيه ذلك من العبادات الصلاة وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها بقوله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سورة المؤمنون الآية الأولى والثانية. وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني متواضعين لا يعرف من عن يمينه ولا من شماله. ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث بن مجاهد في قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال القنوط الركون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح هامش القنوط فعلها وأصله الطاعة وجاء في القرآن الكريم ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين الآية الحادية والثلاثون من سورة الأحزاب يا مريم قنط لربك يا مريم قنطي لربك وسجدي أركعي مع الراكعين الآية الثالثة والأربعون من سورة آل عمران أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الْآخِرَةَ الآية التاسعة من سورة الزمر إن إِبْرَاهِيمَ كان أمة قانتا لله حَنِيفًا ولم يَكُ من المشركين الآية العشرون بعد المئة من سورة النحل فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حافظات للغيب بما حفظ اللَّهُ الآية الرابعة والثلاثون من سورة النساء عسى ربه انطلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات الاية الخامسة من سورة التحريم سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون الآية السادسة عشر بعد المئة من سورة البقرة وله من في السماوات والأرض كل له قانتون الآية السادسة والعشرون من سورة الروم وقوموا لله قانتين الآية الثامنة والثلاثون بعد المئتين من سورة البقرة الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الآية السابعة عشر من سورة آل عمران والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الآية الخامسة والثلاثون من سورة الأحزاب وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الآية الثانية عشر من سورة التحريم والقنوت الطاعة لله سبحانه وتعالى ثم سمي القيام في الصلاة قنوتا وفي الحديث الشريف أفضل الصلاة طول القنوط ومنها قنوت الوتر انتهى الهمش الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني متواضعين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 جعل معنى القنوط يفيد العموم والشمول فهو الركون إلى الله تعالى والخشوع وعدم النظر إلى ما حرم الله والتواضع، كل ذلك من رحمة الله تعالى انتهى الهامش قال وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل عن أن يشد نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسية ما دام في صلاته هامش خاف وخشي من أن يلفت نظره إلى شيء من الأشياء وعلى سبيل المثال أن يعبث بشيء مثل الحصى أن يتذكر أمر من الأمور او يحدث نفسه بشيء من امور الدنيا الفانية انتهى الهامش وقال منصور عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من اثر السجود قال الخشوع في الصلاة هامش سيماهم في وجوههم سورة الفتح الاية التاسعة والعشرون وقد أورد ابن كثير هذا القول في تفسيره عن منصور عن مجاهد قال الخشوع قلت ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه يقصد يقصد بذلك العلامة التي تكون في الوجه من كثرة السجود لله تعالى وربما كان بين عيني أي العلامة من هو أقصى قلبا من ثرعون وكم من داعي يتباها بهذه العلامة؟ وقلبه مليء بالنفاق والغش والغرور فمطلوب الصلاة هو الخشوع والتواضع لله والسجود هو الذي يحدث هذا الخشوع الذي تظهر علاماته على وجه العبد انتهى الهامش وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك عز وجل وتقول يا ربي يا ربي يا ربي فمن لم يفعل ذلك فهي خداش هامش يقناع اليد أي رفعهما في ذل وخضوع ومنه قوله تعالى عن الظالمين مقنعي رؤوسهم الآية الثالثة والأربعون من سورة إبراهيم والصلاة مثنى مثنى تشهد كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك ومعنى تخشع من خشعة والخشوع هو الخضوع ويقال خشع واختشع وخشع ببصره أي غض والخشعة أكمة متواضعة وفي الحديث كانت الأرض خشعة على الماء ثم دحيت والتخشع تكلف الخشوع وتضرع من ضرع أي خضع وذل وتضرع إلى الله تعالى أي ابتاهل له جل شأنه والتمسك من السكون أي الوداع والوقار والمسكين هو الفقير الذي يغلق عليه دار ولا يسأل الناس الحافة أعطوه أو منعوه ولا يسأل ولا يفطن إليه ولا يفطن إليه فيعطي وليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان وإنما المسكين الذي لا يسأل الناس ولأنه لا يسأل لا ينتبه الناس إليه فيعطوه وقد يكون المسكين بمعنى الذلة والضعف فهي خداج الخداج عما قاله الأصمعي النقصان وأصل ذلك من خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغير تمام كما جاء في لسان العرب لابن منظور انتهى الهامش عنوان هذه كفارة الذنوب وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرؤ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة ولالك الدهر كله هامش كفارة أي إلا كانت ماحية لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب المرء كبيرة ويظل ذلك الزمن كله والله أعلم والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الطهارة الحديث السابع عن ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه انتهى الهامش ومما يظهر فيه الخضوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن المراد بذلك فقال هو ذل بين يدي عزيز هامش قال الشوكاني محمد بن علي في كتابه نيل الأوطار نشر مكتبة الدعوة الإسلامية بدون تاريخ قال الحافظ قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل وهو أمنع للعبث وأقرب إلى الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه انتهى الهامش قال علي بن محمد المصري المصري الواعظ رحمه الله تعالى ما سمعت في العلم أحسن من هذا هامش قال علي ابن محمد المصري الواعظ رحمه الله ما سمعت في العلم بأحسن من هذا هو علي ابن محمد المصري على الدين فقيه واعظ فقيه واعظ كانت وفاته نحو سنة ألف وبملاحظة أن وفاة ابن رجب الحنبلي كانت عام سبعمائة وخمسة وتسعين هجرية نعرف أن العبارة التي بين القوسين عبارة أدخلت على كتاب الخشوع في الصلاة لابن رجب الحنبلي ولعلها كانت تعليقا على هامش النسخة فأدخلها الناسخ في متن نص الكتاب والله أعلم راجع في ترجمته الأعلام للزركلي وهدية العارفين بأسماء الكتب والمؤلفين لإسماعيل البغدادي طبع وكالة المعارف اسطنبول 1951 انتهى الهامش وروي عن بشر الحافي رحمه الله تعالى قال اشتهي منذ اربعين سنة ان اضع يدا على يد في الصلاة ما يمنعني إلا أن يكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في القلب مثله هامش بشر الحافي زاهد متصوف ولد في مرو عام 150 وانتقل إلى بغداد واجتمع حوله كثير من المريدين وكانت وفاته عام 200 27 للهجرة انتهى الهامش وروى محمد ابن نصر المرزوي رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة وفسره بعض رواته بقبض شماله بيمينه وانحنى وبإسناده عن أبي صالح السمان رحمه الله تعالى قال يبعث الناس يوم القيامة هكذا ووضع إحدى يديه على الأخرى وملاحظة هذا المعنى في الصلاة يوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى للحساب عنوان طهارة وخشوع القلب كان ذنون رحمه الله تعالى يقول في وصف العباد لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته، فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين فانخلع قلبه وذهل عقله أخرجه أبو نعيم رحمه الله تعالى ومن ذلك إقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره وهو نوعان أحدهما عدم التفات قلبه إلى غير ما هو مباح له وتفريغ القلب للرب عز وجل وفي صحيح مسلم عن عمر ابن عبسث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في فضل الوضوء وثوابه ثم قال فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله أنصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه هامش أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين في حديث طويل وفيه هو له أهل بدل هو أهله وكهيئة يوم بدل يوم وقد أورده المنذري في كتابه المشهور الترغيب والترهيب وعزاه إلى عمرو ابن عمبسة بزيادة نون وهو خطأ قال النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات ورأيت جماعة ممن صنف في ألفاظ المهذب يزيدون فيه نونا وهو غلط فاحش ومنكر ظاهر انتهى ويذكر عمرو ابن عبسه أو عمر ابن يذكر أبو نجيح روى له مسلم حديثا واحدة وروى له أبو داود أربعة أحاديث والترمذي أحد عشر حديثا والنسائي خمسة أحاديث وابن ماجه خمسة أحاديث وأحمد بن حمل في مسنده ست أحاديث ستة أحاديث حسب ما وجدت في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي انتهى الهامش. الثاني عدم الالتفات بالنظر يمينا وشمالا وقصر النظر على موضع السجود وهو من لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته ولهذا رأى بعض السلف مصليا يعبت في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وسبق ذكره وخرج الطبراني من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته عن يمينه وعن يساره ثم أنزل الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يلتفت يمنه ولا يسرع ورواه غيره عن ابن سيرين رحمه الله تعالى مرسلا وهو أصح هامش محمد بن سيرين صاحب كتاب تفسير الأحلام المشهور وهو من علماء السنة الأجلاء المشهود لهم بالعلم والورع والتقوى والآية من سورة المؤمنون والحديث أورده أبو بكر بن محمد بن موسى الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار أصدرته دار إحياء التراث العربي في بيروت في طبعة مصورة على طبعة إدارة الطباعة المنيرية وقد اطلعت عليها في دار الكتب المصر المصرية يقول الحازمي الحديث عن ابن سيرين مرسلة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا فلما نزلت قد أفلح المؤمنون الآية ولم يكن يلتفت يمنة ولا يسرع ينظر ببصره نحو الأرض قال الحازمي وهذا وإن كان مرسلة غير أن له شواهد في الأحاديث الثابتة تشهد له وقال السيوطي في كتابه أسباب النزول أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطاطا رأسه وأخرج ابن مرداويه بلف كان يلتفت في الصلاة انتهى الهمش وخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع قدمي فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع جبينه فتوفي أبو بكر وكان عمر رضي الله عنه فكان الناس إذا قام أحده يصلي، لم يعد بصره موضع القبلة وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه فكانت الفتنة فالتفت الناس يمينا ويسارا هامش لم يعد بصره أي لم يتجاوز بصره موضع قدميه من شدة الخشوع في الأصل فتوفي عمر والتصويب من سند ابن ماجة في سنن فتوفي أبو بكر وكان عمر رضي الله عنه في الأصل ثم توفي عثمان بن عفان رضي الله عنه وكانت الفتنة والعبارة الصحيحة وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة من سنن ابن ماجة كتاب الجنائز عن أم سلامة رضي الله عنها وفي مجمع الزوائد في اسناله مصعب ابن عبد الله وذكره ابن حبان في الثقاء قال العجلي ثقة وموسى عبد الله لم أرى من جرحه ولا من وثقه ومحمد ابن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقاء قال المنذري في الترغيب والترهيب رواه ابن ماجه بإسناد حسن إلا موسى ابن عبد الله ابن أمي المخزومي لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجه ولا يحضر في فيه جرح ولا تعديل انتهى استسجيل على الشريط الثاني من كتاب الزل والانكسار للعزيز الجبار وللكتاب بقية على الشريط الثالث الوجه الأول يبدأ حامل وهذا هو الشريط الثالث من كتاب الزل والانكسار للعزيز الجبار عنوان احضر أن يختلسك الشيطان وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفاة في الصلاة فقال واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد هامش حديث أخرجه البخاري كتاب الأذان وابو داود في سننه كتاب الصلاة والنسائي كتاب السه كلهم رواه عن أم المؤمنين منها عائشة رضي الله عنها قال الشوكاني في كتابه نيل الأوطار والحكمة في التنفيذ عنه ما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن الله سبحانه وتعالى وعدم التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان انتهى الهمش وخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود رحمه الله تعالى والنسائي رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت أنصرف عنه هامش أو رد أبو داود رحمه الله. وما بين القوسين ناقص في طبعة المكتبة القيمة لهذا الكتاب. الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللف عن أبي ذر الغفاري كتاب الصلاة، وكذا أخرجه أحمد بن محمد في مسنده والنسائي كتاب السح، والدارمي كتاب الصلاة كلهم عن أبي ذر بلفظ. لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه صرف عنه كما أورده المنظري في الترغيب والترهيب بلفظ أحمد وعزاه لأحمد وأبي داود والنسائي وابن خزيمن في صحيحه والحاكم مصححة انتهى الهبش وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات إن, أن يعمل بهن فذكر منها وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا هامش أخرج الإمام أحمد بن حمل في مسنده والترمذي كتاب الأمثال كلاهما عن الحارث الأشعري قال الترمذي في سننه هذا حديث حسن صحيف غريب وأورده منذري في الترغيب والترهيب ثم قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي بعضه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم قال الحافظ وليس للحارث في الكتب السكة سوى هذا وأعتقد أن الحارث هذا الحارث ابن الحارث الاشعري روى له الترمذي في كتاب الادب وروى له احمد بن حمل والله اعلم انتهى الهمش وفي المعنى احاديث اخرى متعددة وقال عطاء سمعت ابا خريرة يقول اذا صلى احدكم فلا يلتفت فانه يناجي ربه ان ربك امامه وانه يناجيه فلا يلتفت هامش أبو هريرة كامل الله, الله عليه عابدا زايدا كثير الصلاة والذكر والاستغفار شديد المراقبة لله تعالى وهذا يتناقض مع استباحة الكذب على رسولنا الكريم كما يظهر من يوجه الذم لهذا الرجل الجهيل كي ينفض إلى إنكار السنة النبوية ككل لقد عرف القوم أبو هريرة وعرفوا قدره وتقواه فقدموه ليصلي على عائشة رضي الله عنها وفي رواية موثوق بها أنهم صلى على أم سلمة رضي الله عنها لم يكن للرجل قصر كما قال من لا خلاق لهم في عصرنا الحديث إنما كانت له دار والدار لا تدل على أي نوع من الرخال أو الرفاهية وقد استباح بعض الذين نجموا هذا الصحابي الجهيل فحرفوا الكلمة وجعلوها قصرا الدار كما نص على ذلك ابن الأثير صاحب كتاب الكامل في التاريخ كان رضوان الله عليه مقلا من الدنيا يتصدق بما يصل إلى يده من مال بعد إليه مروان بن الحكم بالمئة دينار كي يختبره بها فلما صب صبح الصباح أرسل إليه وقال له إن رددت ولم أردك بها وإني إنما أردت غيرك فقال أبو هريره قد أخرجتها فإذا خرج عطائي فخذها منه وقف أبو هريرة رضي الله عنه مواقف لا تدل على أن له أي اهواء سياسية مما أنه عارض مروان بن الحكم ويد المدينة يوم أراد المسلمين دفن الحسن بن علي رضي الله عنهما مع جد المصطفى عليه الصلاة والسلام وعارض مروان ذلك قال له أبو هريرة يوم ذاك تدخلت في مانا يعنيك ووقف رد الثوار مع الصحابة يدافع عن ذن مبراين مرثمان بن عفان رضي الله عنه المفتغ عليه ووقف محايدا في الفتنة التي قامت بين عليهم ومعاوة رضي الله عنهما ولم ينضم إلى أحد الفريقين لمطمع سياسي ينفر به لو غلب الذي وقف بجانبه كان رضي الله عنه أرضاه موضع ثقه من الصحابة والتابعين وتابعهم وكانت أحاديثه محل عناية جميع الفقهاء وإنة المجتمدين في مختلف الأمصار الإسلامية حقا لقد كانت كثرة أحاديثه محل استغراب وتعجب من بعض الناس لتأخر إسلامه وقصر مدة صحبته لرسول الكريم ولكنهم مع هذا كانوا يعرفون السبب الحقيقي في كثرة أحاديثه قال عنه عبد الله بن عمر هو أعلامنا برسول الله وأحفظنا بحديثه ويؤكد طلحة ابن عبيد الله ان ابا هريرة قد سمع عن رسول الله ما لم يسمع الصحابة وعلم ما لم يعلمه وانهم كانوا قوما اغنياء لهم بيوتات واهلون وكانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفين نهار ثم نرجع اما ابو هريرة فكان معهم حيثما مدار لذلك لم نشكوا لحظة واحدة في ان ابا هريرة علم ما لم يعلم الصحابة وسمع ما لم يسمعون وإنني ادعو المؤمنين فقط أن يأخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها هذا الرجل الورع لقد عرف الرسول فيه حرصه على الحديث وأخذه وحفظه فقال له صلى الله عليه وسلم يومه لقد ضمنت يا أبا هريرة الا يسالني عن هذا الحديث أحد اولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث ان احاديث ابي هريرة قد نحصها جميع ائمة السنة وبيّنوا بجلاء ما صح منه وما هو ضعيف او موضوع ولم تصح نسبة حديث واحد من الموضوع او الضعيف الى ابي هريرة اليمني الطيب وانما كان ذلك من بعض الرواه والصحيح منه اذا درس وقور باحاديث الصحابة تبين انه لم ينفرد منه الا بالقليل فمسنده شاع في المساني بكلها انتهي الهامش قال عطاء رحمه الله تعالى وبلغنا عن الرب عز وجل يقول يا ابن آدم الى من تلتفت انا خير لك ممن تلتفت الي وخرجه البزار وغيره مرفوعا والموقوف اصح هي مش اورده المنزري في الترهيب والترهيب عن ابي هريرة وعزاه الى البزار وكذا الهيثني وفي كتاب كشف الأسطار عن زوائد البزار تأليف نور الدين الهيثمين والذي حققه الأستاذ حبيب حبيب الرحمن الأعظمي قال البزار رواه طلحة ابن عمرو بن عطاء ابن أبي هريرة موقوفة وقال الأستاذ الأعظمي محقق كشف الأسطار قال الهيثمي في مجنع الزوائد رواه البزار وفيه إبراهيم ابن يزيد الخودي انتهى الهامش وقال أبو عمران الجوني رحمه الله تعالى أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام إذا قمت بين يدي فقم قام العبد الحقير الذليل وذم نفسك فهي أولى بالذنب ونهجني بقلب وجل ولسان صادق ومن ذلك الركوع وهو ذل بظاهر الجسد هامش الحديث أورده الإمام أحمد في كتاب الزهد عن أبي عمران جوني عن أبي الجل أن الله عز وجل أوحى إلى منسى عليه السلام إذا ذكرتني فذكرني وأنت تنطفض أعضاؤك وكن عند ذكري خاشع مطمئن فإذا ذكرتني فجعل لسانك من وراء قلبك الخبر وكذلك أورده الغزالي في إحياء علوم الدين ولم يعزه لأحد انتهى الآمش ومن ذلك الركوع وهو ذل لظاهر الجسد ولماذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله حتى بايع بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخر إلا قائما يعني يسجد من غير ركوع كذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمحققين من العلماء وقال الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون هامش الحديث أخرجه النسائي كتاب التطبيق سمعت يوسف ابن ماهك يحدث عن حكيم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائمة قال السندي في شرحه على سنن النسائي قوله ألا أخر من الخرور وهو السقوط أي لا أسقط إلا قائمة أي أرجع من الركوع إلى القيام ثم أخره منه إلى السجود ولا أخره من الركوع إليه ويقول السندي هذا هو المعنى الذي فهمه النسائي ثم ذكر فيه معان أخرى وبالجملة فالحديث مما أشكل على الناس فهمه ومما أشار إليه النسائي وأحسن وفي رأينا أنه هو نفس المعنى الذي ذهب إليه ابن رجب الحملي في الكتاب الذي معناه انتهى الهامش وإذا قيل لهم مركعوا لا يركعون سورة المرسلات وتنام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه خشع لك سمي وبصري ومخي وعظمي ونستقل به قدمي إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه ومن أعظمها القلب الذي هو ملك الجوارح والأعضاء فإذا خشع خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبع له ولخشوعه ومن ذلك السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل حيث جعل العبد أشرف أعضائه وأعزل عليه وأعلاها حقيقة اوضع ما يمكن، فيضعه في التراب متعفرا ويتبع ذلك انكسار القلب وتوضعه وخشوعه لله عز وجل ولماذا كان جزاء المؤمن اذا فعل ذلك ان يقربه الله عز وجل اليه فان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ها مش حديث أخرجه مسلم كتاب الصلاة وأبو داود كتاب الصلاة والنسائي كتاب التطبيق كلهم عن أبي بريرة رضي الله عنه عن الله صلى الله عليه وسلم ورواه البزار عن ابن مسعود بلفظ وساقه ورواه ابن النجار عن عائشة والطبراني عن ابن مسعود بلفظ أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجدا انتهى الهمش كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى واسجد واقترب عناوين احذر ان يختلسك الشيطان السجود خشوع انواع العبادات التي يظهر فيها الخضوع معنى المساكين فضل مقام العبودية عنوان السجود خشوع والسجود أيضا مما كان يأنف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله عز وجل وكان بعضهم يقول أكره أن أسجد فتعلوني استي. هامش الاستب والعجز العجز وقد يراد به فتحة الشرج والجم أستاه رجع لسان العرب ابن منظور انتهى الهامش وبعضهم يأخذ كفرا من حصى فيرفعه إلى جبهته ويكتفي بذلك عن السجود وإبليس إنما اعترضه الله لما استكبر عن السجود لما أمره الله بالسجود له ولماذا يبكي إذا, ش... إذا سجد المؤمن ويقول أمر ابن آدم بالسجود ففعل فله الجن وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار هامش حديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان وابن الكتاب كتاب الإقامة وابن حمل في مسنده وهذه برواية مسلم عن أبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن معدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر ابن معدم بالسجود فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار وفي رواية يقول يا ويلي وهي رواية أبي قريب وبهذا الاسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار انتهى ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له في ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لرب بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلوم فكأنه يقول الذل والتواضع وصفي والعلوم والعظمة والكبرياء وصفك ولماذا شرع العبد في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم وفي سجود سبحان ربي الأعلى هامش حديث أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاح عن ابن مسعود وكذا أخرجه أبو داود كتاب الصلاح وابن ماجه ولكن عن حزيفة بن يمان انتهى الهامش وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول في سجوده سبحان بالملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة هامش أخرجه أبو داود كتاب الصلاح والنسائي انتهى الهامش وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة في سجوده أقول كما قال أخي داود عليه السلام أعفر وجهي في التراب لسيدي وحق لسيدي أن تعفر الوجوه له قال الحسن رحمه الله تعالى إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا فقم كما أمرك الله وإياك والسهو والاكتفاء إياك أن ينظر الله إليك وتنبر إلى غيره وتسأل الله الجن وتعوذ به وتعوذ به من النار وقلبك كسف لا جدر ما تقول بلسانك أخرج محمد بن نصر المرزوي رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن رضان بن أبي أوس قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة فلما فرغ قال هل أسقطت من هذه السورة شيئا؟ قالوا لا ندري فقال أبي بن كعب نعم آية كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم مما يترك هكذا أخرت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل شهدت أبدالهم وغابت قلوبهم ولا يقبل الله من عبد عملا لا يشهد بقلبه مع بذنه مش حديث أورده الغزالي في إحياء علوم الدين بلفظ فيه طول قال الحافظ العراقي في تخريجه رواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة مرسلة وأبو منصور الديلمي من حديث أبي بن كعب ورواه النسائي مختصرا من حديث عبد الرحمن بن أبزة بإسناد صحيح انتهى الهامش والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا ومر عصام ابن يوسف رحمه الله تعالى بحاتم الاصم وهو يتكلم في مجلسه فقال يا حاتم تحسن تصلي قال نعم قال كيف تصلي قال حاتم أقوم بالأمر وأمشي بالخشية وأدخل بالنيه واكبر بالعظمه وأقره بالترتيل والتفكير وأركع بالخشوع وأسجد بالطوابع وأجلس للتشهد بالتمام وأسلم بالنية وأختمها بالإخلاص لله عز وجل وأرجع على نفسي بالخوف أخاف الا يقبل مني وأحفظه بالجهد إلى الموت قال تكلم, تكلم فأنت تحسن تصلي هامش راجع مادار بين عصام بن يوسف وحاتم الأصم في إحياء علوم الدين الغزالي إن الهامش أنوان فصل في أنواع العبادات التي يظهر فيها الخضوع ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الدل والخضوع لله عز وجل الدعاء قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا هامش صورة الأعراف قال ابن كثير ناقلا عن ابن جرير تذللا واستكانة لطاعته وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينهم لا جهرا عينا انتهى الهامش وقال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشين سورة الانبياء فمما يظهر فيه من الذن رفع اليدين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه من الدعاء في مواطن كثيرة وأعظمها في الاستسقاء هامش تتعرض البلاد الصحراوية أحيانا والبلاد التي تعتمد مزارعها على ري الأمطار لأن يشح ماؤها أو يقل مطرها أو تغور عيونها وآبارها ويصيب أهلها بسبب عدم كفاية الماء لهم كرب عظيم لما يلاقونه من الجدب والقحط وما يقاسونه ودوابهم من الضم وما تستهدف لهم له زراعتهم وماشيتهم من هلاك ولا يجد الناس مخرج لهم من محنة هذه إلا باللجاء إلى الله سبحانه وتعالى يستغفرونه ويتوبون إليه ويتضرعون إليه تعالى طالبين العفو منه بالسقيا قال تعالى في كتابه العزيز مصداقا لذلك استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وكان الناس على عهد رسولنا الكريم اذا قحطوا استنجدوا به وطلبوا اليه ان يدعو ربه لينزل الغيث فقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله اجدبت الارض وهدكت المواشي فاستسقي لنا الغيث وفي بعض الروايات أنه أنشده شعرا منه أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أم الصدي عن الطفل وليس لنا إلا إليك فرارنا وليس فرار الناس إلا إلى الرسل فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى خضلت لحيته الشريفة ثم صعد المنبر، فحمد الله واثنى عليه ورفع يديه الى السماء وقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا عذبا طيبا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل فما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفه الى صدره حتى انطرت السماء وجاء اهل البلد يصيحون الغرق الغرق يا رسول الله فضحك رسولنا الكريم حتى بدت نواجه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فاستجابت السماء بأمر الله تعالى وصلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين في الجهر والتكبير والقراءة ويثن ان يقرأ الامام ثورة نوح وان يأمرهم قبل الخروج لنادم الصلاة بالتوبة والصدقة والكف عن المظالم ونبذ العداوات وصيام ثلاثة ايام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع صياما في خشوع وفي ثياب خلقه متذللين ومعهم الصبيان والشيوخ والعجائز والدواب ويبعدون الرد عن امهاتهم حتى يعلو صياحهم وبكاؤهم فيكون ذلك ادعى لرحمه الله تعالى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا اطفال الودع والمشايخ الركع وذهاء المرفع لصب عليكم العذاب صبا وعند الشافعية يندب للإمام أن يتوجه إلى القبل في نحو ثلث الخطبة الثانية ويحول رداءه بأن يجعل يمن الرداء يساره وعلاه أسفله ويقلب الحاضرون عربيتهم كذلك إلى النساء ويكثر الدعاء والاستغفار ويبعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سقيا رحم لا سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هد اللهم على الضراب أي التلال الصغيرة والآكان ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مميثا غدقا مجللا سحا طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم إن بالآباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إليه اللهم أنبت لنا الزرع وأجر لنا الضرع وأنزل علي علينا من بركات السماء وأنبك من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره اللهم إنا مستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا هذا وقد أفرد الإمام النووي بادا كاملا لأذكار الاستسقاء فيه فائدة جمع لمن أراد التعرف على هذه الصلاة وأحكامها والمأثور من أمكارها راجع كتاب الأذكار النووي بتحقيقه والذي سبقت الإشارة إليه انتهى الهامش فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه نامش حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الاستسقاء وكذلك أخرجه أبو داود في الاستسقاء وابن ماجه إقامة الصلاة والنسائي في الاستسقاء كلهم عن أنس بن مالك ورفض البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه كان يرفع يديه حتى يوعى بيض إبطيه انتهى الهامش وكذلك كان يجتهد في الرفع عشية عرفة بعرفة وخرج الطبراني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بعرفة ويداه إلى صدره كاستعطاء مسكين هامش لم أقف على هذه الرواية ولكن قد أخرج الطبراني في معجمه الكبير عن جليل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة متعبفا رداءه ورافعا يده لا يجاوذان رأسه وعضرتاه ترعدان انتهى الهامش وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكنا مطرقا برأسه ويمد يديه كحال السائل وهذا من ابلغ صفات الذل واظهار المسكنة والافتقار هامش الإسلام يدعو للتقوى والخشوع في كل العبادات ولكنه في نفس الوقت يرفض أن نجلس بالليل لا نتحرك رؤوسنا في الأرض نمد أيدينا كحالة السائل ثم نصف ذلك بأنه أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار ومنه افتقار القلب في الدعاء وانكساره لله عز وجل واستشعاره شدة الفاقة إليه والحاجة إليه وعلى قدر الحرقة والفاق تكون اجابة الدعاء واعتقد ان كلام ابن رجب هذا فيه نظر والله عالم انتهى الهامش ومنه افتقار القلب في الدعاء وانكثاره لله عز وجل واستشعاره شدة الفاقة اليه والحاجة لديه وعلى قدر الحرقة والفاق تكون اجابة الدعاء وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب دعاء من قلب نرافل الله مش حديث أخرج الترمذي كتاب الدعوات بهذا اللغة عن أبي غيرت رضي الله عنه قال الترمذي هذا الحديث غريب قال المنغري في الترهيب والترهيب رواه الترمذي والحاكم وقال مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد البصرة قال الحافظ صالح المري لا شك في جهده لكن تركه أبو داود والنسائي وأخرجه أيضا الإمام أحمد عن عبد الله بن بن بلف إن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل قال المنذري رواه أحمد بإسمه بن حسن انتهلها مش ومن ذلك إظهار الضل باللسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح فيه قال الأوزعي رحمه الله تعالى كان يقال افضل الدعاء الالحاح على الله والتضرع اليه هامش الأوزعي هو فقيه بلاد الشام عرف عنه التقوى والورع والدفاع عن الاسلام ضد من يتاجرون به ووقف امام الظلم والظالمين لا يخشى في الله لو متلائم انتهى هامش وفي التبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم عرفة فقال اللهم انك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من امري انا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي اسالك مسألة المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب بالذليل وادعوك دعاء الخائف الضمير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسد ورغم لك أنفه وفاضت عينان اللهم لا تجعلني من بدعائك رب شقية وكن بي رؤوف الرحيم يا خير المسؤولين ويا خير المعطين هامش الابتهال هو التضرع وقيل في قوله تعالى ثم نبتهل أي نخلص في الدعاء رغم لك أنفه أي ذل وانقاد لأن يمس به التراب وعصله الرغام بالحراء وهو التراب الحديث أخرجه الطبرانية أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني بتحقيق الأستاذ حمدي عبد المجيد السلفي عن ابن عباس قال كان في دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحديث مع اختلاف قليل في الألفاظ وتقديم وتأخير وأورد السيطي في كتابه الجامع الصغير بشرح المناوي وعذاه, وعذاه إلى الطبراني عن ابن عباس ورمز له بالضعيف قال المناوي قال ابن الجوزي حديث لا يصح وقال الحافظ العراقي سنده ضعيف وبينه تلميذه الهيثمي فقال فيه يحيى بن صالح وقال الوقيلي له مناكير وبقية رجاله رجال, رجال صحيح انتهى الهامش ومعه انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا وانواصل القراءة تحت عنوان فصل في انواع العبادات التي يظهر فيها الخضوع. وكان بعضهم يقول في دعائه بعزتك وذلي وبغناك وفقري وكان طاووس رحمه الله تعالى قال طاووس دخل علي بن الحسين رحمه الله تعالى ذات ليلة الحجرة فصلى فسمعته يقول في سجوده عبيدك بغنائك فقيرك بغنائك مسكينك بغنائك سألك بغنائك قال طاووس فحفظتهم فما دعوت بهن من كرب إلا فرج عني خرجه ابن أب الدنيا هامش أخرجه ابن أب الدنيا في كتاب كتاب الفرج بعد الشدة طبعت مكتبة الصحابة عن طاوس إني لفي في الجحر ذات ليله إذ دخل علي بن الحسين فقلت رجل صالح من أهل بيت الخير لا الى إلى دعائه الليلة فصلى ثم سجد، فأصغيت بسمعي إليه فسمعته يقول في سجوده وساقه وأورده المبرد في الفاضل الفاضل لابن عباس المبرد تحقيق عبد العزيز الميمني انتهى مش وروى ابن باكوي الصوفي رحمه الله تعالى باسناد له ان بعض العباد حج ثمانين حجه على قدمي، فبينما هو في الطواف وهو يقول يا حبيبي واذا بهاتف اليس ترضى ان تكون مسكينا حتى تكون حبيبا قال فغشي علي ثم بعد ذلك اقول مسكينك وانا تائب عن قول حبيبي فصل في معنى المساكين خرج ابن ماجة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في دعائه اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين هامش سبق لما تخريج هذا الحديث في نفس الكتاب ونضيف هنا قال الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي محقق سنن ابن ماجه ابو عبد الله محمد بن يزيد القويزيني قال في الزوائد ابو المبارك لا يعرف اسمه وهو مجهول ويزيد بن سنان ضعيف والحديث صححه الحاكم وعده بن الجوزي في الموضوعات قال العلاء انه ينتهي بمجموعه ترقى الى درجة الصحة وقال الحافظ ابن حجر قد حسنه الترمذي لان له شاهدان انتهى الهمش وخرج الترمذي من حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فقالت عائشة رضي الله عنها لما يا رسول الله لانهم يدخلون الجنة قبل اغنيائهم باربعين خريفا يا عائشة يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمره يا عائشة أحب المساكين وقربهم فإن الله يقربك يوم القيامة هامش أخرجه الترمذي كتاب الزهد من رواية أنس وقال هذا حديث غريب انتهى الهامش وقال أبو ذر أوصالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأن أدنو منهم خرجه الامام احمد وغيره هامش اخرجه الامام احمد في مسنده بلفظ امرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع امرني بحب المساكين والدنو منهم وذكر الحديث بطوله عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه انتهى الهامش وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة المنام أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وذكر الحديث هامش حديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير في تفسير سورة صاب عن معاذ بن جبل في حديث طويل وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الترمذي كذلك عن ابن عباس مرفوع وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب القرآن الحديث رقم أربعين في غير قصة المنم انتهى الهامش والمراد بالمساكين في هذه الاحاديث ونحوها من كان قلبه مسكينا خاضعا لله خاشعا له وظاهره كذلك واكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من المال لان المال يطغي وحديث انس رضي الله عنه يشهد بهذا الا ان اسناده ضعيف وخرج النسائي من حديث ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الفقر فقر النفس ولغنى غنى القلب ها مش هذا الحديث لم اعطر عليه في سنن النسائي ولكن اورده الهيثمي في كتابه موارد الضمآن الى زوائد ابن حبان عن ابي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر أترى كثرة المال هي الغنى؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. كما أورده المنذري بهذا اللف عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الترغيب والترهيب وعزاه إلى ابن حبان في صحيها. انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن النبي. انه قال ان الغنى غنى النفس هامش حديث متفق عليه اخرجه البخاري كتاب الرقاق ومسلم كتاب الزكاة وكذا اخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد والامام احمد ابن حمل في مسنده كلهم عن ابي هريرة رضي الله عنه بلفظ ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس انتهى الهامش ولهذا قال الإمام أحمد وابن ريونة وابن وهب وجماعة من الائمه إن الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقر النفس فمن استكان قلبه لله عز وجل وخشع له فهو مسكين وإن كان غنيا من المال لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح ومن خشع ظاهره واستكان قلبه ليس بخاشع ولا مسكين فهو جبار وفي الحديث الذي خرجه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريق وفيه امرأة سوداء فقال لها رجل هاك الطريق فقالت إن شاء أخذ يمن وإن شاء أخذ يسرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها جبارة فقالوا يا رسول الله انها تعني انها مسكينة فقال ذاك في قلبها هامش الحديث اورده علاء الدين ابن حسام الدين الهندي في كتابه كنز العمال وعزاه لابن عدي عن انس بن مالك وللشيرازي في كتاب الالقاب عن ابي هريرة انتهى الهامش وقال الحسن رحمه الله تعالى ان اقوى من جعل التواضع في لباسهم والكبر في قلوبهم ولبسوا مدارع الصوف والله لا أحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره وصاحب المطرف بمطرفه هامش المدرع أو المدارع جمع مدرع وهو نوع من الثياب لا تكون إلا من الصوف المطرف بضم المين وكسرها هي أرضية من خز مربعة لها أعلام قال الفراء المطرف من الثياب ما جعل في طرفيه على من راجع تاج الطاووس للزبيدي مادة طرفه انتهى الهمش والله لا احدهم اشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره وصاحب المطرف بمطرفه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انكره أن لبس الثوب الحسن والنعل الحسن كبر وقال الكبر بطر الحق وغمط الناس وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر والكبر إنما هو في القلب هامش الحديث أخرجه مسلم كتاب الإيمان والترمذي كتاب البر والصلة كلاهما عن عبد الله بن مسعود قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب بطل الحق وغمط الناس وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر والكبر ما بين القوسين المعقوفين ناقص من طبعة المكتبة القيمة وفي رأينا الكلام لا يستقيم بدونه انتهى الهمش والكبر إنما هو في القلب وهو عدم الانقياد للحق تكبرا عليه وغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم فمن كان في نفسه عظيما بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه ويأنف من الانقياد للحق تكبرا عليه فهو المتكبر وإن كان ثوبه ليس بحسن ونعله ليس بحسن ومن ترك اللباس الحسن تواضعا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر فقد أحسن فيما عمل فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإنبجانية التي لبسها إنها ألهتني آنفا عن صلاتي يدل على ذلك هامش حديث متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الصلاة ومسلم كتاب المساجد وكذا أخرجه أبو داود كتاب اللباس وأبو عوانة في مسنده وكلهم رووه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظره فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جه واتوني بجانية أبي جه فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وهذا لفظ البخاري والحديث يوضح أن الذي اله النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي الإنبجانية كما يفهم من كلام ابن رجب الحنبلي إنما هي الخميصة التي كان يلبسها رسولنا صلى الله عليه وسلم والخميصة هي كساء أسود ذو أعلام والإنبجانية كساء غليظ لا علم له وهذا لا يلهي في الصلاة والله أعلم انتهى الهامش فصل في فضل مقام العبودية هامش هذا الفصل وجدته في النسخة المطبوعة بينما لم أجده في المخطوطة ومما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية على مقام الملك وقام بين يديه صلى الله عليه وسلم رجل يوم الفتح فارتعد فقال له هون عليك إني لست بملك وإنما أنا ابن مرأة من قريش كانت تأكل القريد هامش أخرجه بمماجه كتاب الأطعمة عن أبي مسعود دون يوم الفتح قال محقق سنن ابن ماجه من الزوائد هذا اسناد صحيح ورجاله ثقات والقديد نوع من اللحم هو ما قطع طولا وملح وجفف في الهواء والشمس انتهى الهامش وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هامش حديث أخرجه البخاري كتاب الأنبياء والدارمي في سننه كتاب الرقائق واللفظ للبخاري وفيه فإنما أنا عبده وليست في الدارمي ومعنى الإطراء كما يقول ابن منظور هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه وذلك لأنهم اخرجوا عيسى بن مريم عليه السلام من مقام العبودية والرسالة عن الله إلى مقام الألوهية فهو عليه السلام عندهم إما الله نفسه وإما ابن الله وإما أحد ثلاثة اقانيم ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تأكيد بشريته وأنه ما هو إلا بشر رسول أرسله الله لهداية العباد وقد جاء الذكر الحكيم بآيات كثيرة تؤكد على عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم منها سبحان الذي أسرى بعبده ليلى سورة الإسراء والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سورة الكهف وللمزيد مما فعله أتباع عيسى عليه السلام من إخراجه من مقام العبودية والرسالة عن الله راجع ما كتبه الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير المولود عام سبعمائة وواحد والمتوفى عام سبعمائة وسبعين هجرية في كتابه المشهور قصص الأنبياء عن قصة عيسى بن مريم وميلاده وبيان أن الله تعالى منزه عن الولد ومنشئ عيسى بن مريم عليهما السلام انتهى الهامش وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك مهول فقال جبريل عليه السلام إن هذا الملك ما ما نزل منذ خلق قبل الساعة فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك أفملك نبيا يجعلك أم عبد رسلاء ومن مراسيل يحيى بن أبي أثير رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد أخرجه ابن سعد في طبقاته هامش حديث أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى دون قوله فإنما أنا عبد عن عائشة رضي الله عنها وقد أورده العجلوني في كتابه كشف الخفاء مكتبة التراث الإسلامي بحلب السورية دون قوله فإنما أنا عبده وقال رواه ابن سعد بسند حسن وأبو يعلى عن عائشة وفي رواية البيهقي عن يحيى ابن أبي كثير مرسلا بزيادة فإنما أنا عبد ورواه هناد في الزهد كما ذيل الجامع عن عمرو بن مره مرسلا بلفظ آكل كما يأكل العبد فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا كأسا انتهى الهامش. وخرجه ايضا من غواية ابي معشر عن المقبري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ملك فقال ان ربك يقرأ عليك السلام ويقول ان شئت نبيا ملكا وانشئت عبد الرسول فاشار الي جبريل عليه السلام تواضع فقلت نبيا عبدا قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد لا يأكل متكئ ويقول اكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد هامش حديث أخرجه محمد بن سعد في كتابه الطبقات الكبرى عن عائشة بنفس السند المذكور بلف يا عائشة لو شئت لصارت معي جبال الذهب أتاني ملك وإن حجرته لتساوي الكعبة فقال وساق الحديث كما أورده العجلوني في كشف الخفاء مقتصرا على آكل ما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وقال رواه ابن سعد بسند حسن وأبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها وأرضها انتهى الهامش ومن مراسيل الزهري رحمه الله تعالى قال بلغنا أنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم ياته قبلها ومعه جبريل عليه السلام فقال الملك وجبريل عليه السلام صامت إن ربك يخبرك أن تكون ملكا أو نبيا عبدا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كالمستشير فأشار إليه أن تباضع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا عبدا قال الزهري فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل متكئا منذ قالها حتى فارق الدنيا وفي المسند أو في كتاب الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربك عز وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما وقال ثلاثا نحو هذا فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت شكرتك هامش البطحاء مكان متسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصاء الصغار والجمل أباطح والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي كتاب الزهد وابن سعد في الطبقات الكبرى كلهم عن أبي أمامة وعند أحمد والترمذي وإذا شبعت حمدتك وشكرتك قال الترمذي هذا حديث حسن يقول لبيد ابن أبي ربيعة فعجبا كيف يعصي الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له ايه تدل على أنه واحد والله في كل تحريكه وتسكينه ابدا شاهد ويقول الامام علي كرم الله وجهه وكم لله من نطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي وكم يسر اتى من بعد عسر ففرد كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المصرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي ويقول إعمارة اليمني يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد أنت الكريم وقد جهزت من أملي إلى أيديك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثواب أن تعلمه، فاجعل ثوابي دوام لي ابدا ويقول أبو نواس وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يدعو ويرجو المجرم ويقول الشريف الرضي لا تخش من غائلة فوضت إلى الإله القادر العالم ونم إذا شئت فإن الذي يرعاك فيها ليس بالنائم كم ذا وقى الله بألطى شر غشوم مجمع عازم وكم ازال الله من ظالم وانصف القاعد من قائمي ويقول ابن حميدي الصقلي ايا رب عفوا عن ظلوم لنفسه رجاك وان كان العفاف به اولى سالتك يا مولى الموالي ضراعه وقد يضرع العبد الذليل الى المولى لتصلح لي قلبا وتغفر ذله وتقبل لي توبا وتسمع لي فعلا ولا عجبا فيما تمنيت فإنني طويل الأمان عند من يحسن الطولة عنوان وقال العارفون إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته وقام بمراده وقام بمراد سيده يكون اسمه ما سمي به ونعته ما حلي به واذا دعا باسمه اجاب عن العبوديه فلا اسم ولا رسم ولا يجيب الا لمن يدعوه بعبوديه سيده. وانشد يقول يا عمر ثاري عند دهري يعرفه السامع والرائي لا تدعوني الا بيا عبدي فانه اصدق اسمائي وانشد الآخر مالي وللفقر إلي عاجز مثلي لا يملك إغنائي وإنما يحصن فقري إلى مالك إسعادي وإشقائي أتيته عجبا بانتماء إلى أبوابه إذ قلت مولاي لا تدعني إلا بيا عبدي فإنه أشرف أسمائي روى الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى في كتاب أسماء الصحابة من طريق الشيخ أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى حدثني علقمة ابن سويد ابن الحارس الأزبي عن أبيه عن جده يغكر وينقل عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه جمعت لك حكمتي في ست كلمات اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها واعمل للآخرة بمقدار بقائك فيها واعمل لله بمقدار حاجتك إليه وعمل من المعصية بمقدار ما تطيق من العقوبة ولا تسأل إلا لمن, لمن لا يحتاج إلى أحد وإذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه هامش كلمات عظيمة المعنى رائعة ودلول ما أعظم هذه الكلمات لو تفكر فيها الإنسان وتدبر, وتدبر في معانيها ومراميها. ولم يلقي لها بالا إنسان غافل ملكت الدنيا الفانية حواسه وعطلتها عن الفهم الواعي السليم والتدبر في دنياه وآخرته لن يمتفع بها إنسان أشرب قلبه حب الدنيا وزينتها الخالع وما أحد مجتمعنا وأمتنا الإسلامية في ظروفنا الحرية الحالية إلى آباء مثل لقمان الحكيم يربون ابناءهم على الحكمة والخوف من الله وحده والطاعة المطلقة له العلي القدير انتهى الهمش وقال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى دواء القلوب خمسة أشياء قراءة القرآن بالتدبر وخلاء الباطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومذالسة الصالحين وقال إبراهيم ابن رحمه الله تعالى في موعظته حين سألوه عن قوله تعالى دعوني أستجب لكم وإنا ندعوه فلم يستجب لنا فقال لهم عرفتم الله فلم تطيعوه وقرأتم القرآن فلم تعملوا به وعرفتم الشيطان فوافق فوافقتموه، وادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم وتأكلون رزق الله ولا تشكرون وتدفنون أمواتكم ولا تعتبرون فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا برحمته ويختم لنا بخير آمين إنه أرحم الراحمين رب العالمين وصل الله تعالى على خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وحسبي الله عليه توكلت ونعم الوكيل هامش الحديث أورده الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حية الأولياء وطبقات الأصفياء طبع دار الفكر للطباعة والنشر من قول إبراهيم الخواص وفيه خلاء البطن وهو الجوع يورث صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة ورقة القلب وصفاء الذي به تتهيأ لادراك لذة المثابره والتأثر بالذكر وفي بعض النسخ خلاء الباطن بدلا من خلاء البطن وكلاهما صحيح فخلاء البطن هو الجوع وخلاء الباطن يكون أيضا من الحقد والحسد والحرص على الدنيا الفانية وذلك يجعل القلب حيا متيقظا لتقبل العلم والانفعال به وفي الحسد أقوال كثيرة نذكر منها ما قاله علي بن عرقلة الكلبي وذر الحسود ولو صفى لك مرة أبعده عن رؤياك لا يستجلبي بك لي حاسدي ميتا وادري بضحك فؤاده بين الضلوع وأكذب وأكذب ما يكون الحزن يوم إذا كان البكاء بلا دموع ويقول ابن المعتز اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إذا لم تجد ما تأكله ويقول أبو الأسود الدؤلي حسد الفتى إذا لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر حسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لدمين وكذاك من عظمت عليه نعمة حساده سيف عليه ضروم وترى اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم وابراهم من أدهم صوفي جليل نشأ في مدينة بلخ في بيت عز وثراء ولكنهم صرف إلى الزهد والتصوف بعد فترة دراسة وتأمل في بغداد ووهب ثروة أبيه لغيره كما شارك في حملات الجهاد الإسلامية ضد الروم وتوفي في إحداها حوالي عام 166 هجرية إلى هنا ينتهي تحقيقنا لكتاب الخشوع في الصلاة لابن رجب الحملي والحمد لله أولا وآخرا انتهى كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار من مؤلفات ابن رجب الحنبلي تحقيق ودراسة يسري عبد الرغم البشري نشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض قرأ الكتاب عليكم نبو الملاح مع تحياتنا لكم